وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أَعْلَمُ بما يفعلون وسيق الذين كفروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم, وينذرونكم لقاء هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم مخالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمران وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمران حتى إذا جاء وفتحت ابوابها حتى اذا جاء وفتحت, وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملا